صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قبل قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترف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 تحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترض أم استخدو آلهة من الأرضهم يشرود لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أَمَّ فَعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مُبَحَّانَ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 وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَكَانَتْ تَرَدَّقًا فَفَتَقْنَاهُما وَجَعَلنا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنون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 الأرض ننقفها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن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 ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمافيل التي أنتم لها عاكفون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 وَبِهِ عَلَا احْيِيَنَ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ تَفَعَّلَهُ كَثِيرُهُمْ هَذَا فَ أسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم dan kisuhlah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah rukshulah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 نا في جال العالم وواصلناه اسحاق وياقوب نافله وكلن جعلنا صارحيد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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحر إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وَسَخَّرْنَا مَا عَدَا الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وليس لي ما نري حاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارتنا فيها وكننا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغ. نصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن له حافظا وأيوب ابن ذا ربه أن مسني ضر وأنت أرحم الراحمين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 لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات اللّه إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين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 فاستجفنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَوْ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ 118 But our body was flawed Joel 6 And our body was tested Coba came واحدة وأنا ربكم فاحبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصلاة صالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب وحرام على قرية أهلك نادا أنهم لا يرجعون. حتى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 وَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنَّكُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَنْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوا وَكُنْ فِي غَفْلَةٍ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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق قالوا الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعبا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض وَيَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوْءَ وَإِنْ أَذِرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَ علم ما تكتمون، وإن أدرى لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حيد. قال ربك بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.